وما المواقيت المكانية للحد لقد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت فجعل لأهل المدينة ومن يمر عليها ذا الحليفة وهو موضع بينه وبين مكة 450 كيلو ويعرف بأبيار علي وجعل لأهل الشام ومن في طريقهم الجحفة وهي في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلو متر وهي قريبة من رابغ بينها وبين مكة 204 كيلو مترات وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة وجعل ميقات أهل نج قرن المنازل وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلو مترا وجعل ميقات أهل اليمن يلملم وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها 54 كيلو مترا وجعل ميقات أهل العراق ذات عرق وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها أربعة وتسعون كيلو مترا هذه المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة أي أن هذه المواقيت هي لأهل هذه البلاد ولمن مر بها ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت أي بين مكة والمواقيت فميقاته من مكانه ومن كان في جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم من أي ميقات أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل يخرج من مكة ويحرم من هناك وأقربه هو التنعيم أو مسجد السيدة عائشة